Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi farraza alayna siyama shahri ramadhan wassalatu wassalamu ala khayri khalqihi muhammad aladzi sanna lana qiyama shahri ramadhan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh muhteram az jamaat awal anbar hammalar mzga Bu muborak Ramazon oyi xayrli, barakotli bo'lsin. Alloh taolo bu oyni hammamiz uchun go'zal bir fursat, to'at ibodat, kunduzlari o'ziga ixlos bilan savob umidi de, Keçeleri, da rozalarini tutishlik, kechalari toravih namozlarida bedor bo'lishlik mavsumi bo'lmoqligini ajr savoblarni ko'plab kasb qilib, gunohlarimizdan fariq bo'lmoqligimizni Alloh taolo hammamizga muvaffaq aylasin. Albatta, bu oy intiqlik bilan kutilgan oy. Ko'pchiligimiz Allohning fazli bilan bunday tarovihlarda ko'plab ishtirok etganmiz. Lekin bu yilga tartiblarni e, bir bayon qilib qo'ysak, inshaalloh hammamiz uchun manfaatlilik bo'ladi degan umidimiz bor. Bu yil ko'pchilikka ma'lum e'loni ham bo'ldi. O'zbekiston Respublikasining barcha masjidlarida hatmi Qur'onlar bir xil holatda, ya'ni har kuni o'qiladigan suralar, o'qiladigan poralar O'zbekiston bo'yicha hamma masjidlarda bir xil uh, bo'ladi deb tavsiya qqiilindi mana shu tartib o'rnatildi shu tartibga binoan insshaallah hamma masjidlarimizda 27- Raon kechasi xaatmi qurron niqhoyasiga yetadi undan e, tashqari bugun bir yarim pori insshaallah qur'ronga somiy bo'lamiz hammmamiz sakkun bir yarim porin undan keyin bir porradan oqib insshaallah Allah fazli bilan on yordlama bilan xami qu'ollalardan nihoyasiga yett qizamiz degan umidtamiz Allah ta Ondan teshqare, bana her günü, inşallah, Allah hammmamizga tavufiq bersin undan tashqarı mana har kuni inshaallah Allah haddir qgan incha jamoatga kelamez şu jamoatga kelish taytimizda Allah Allah niyatlarımıznixolis qilib sob kas qilish uchun kelamez şimdi uchün e, kelish yarayonda ham masjidgacha bo'lgan yo'lda ham hech kimga aziyat bermaslikka harakat qilsak, xususan mana masjidning atrofida hozir ulug'larimizni qo'yyapmiz, yo'ldan o'tadiganlarga xalaqit bermaydigan holatda, yo'l hammamiz ulamiz ko'pchilikning haqqi chiroyli qilib, sal oldiroq kesek, munosib joy topib, go'zal holatda ana shu avto ulug'larimizni ham to'xtatib soklli bilan masjidga kekeladian bo'lsa insallah maqsadga muvafiq bo'ladi. Xmi e, i 10 munosabati bilan shahrrimizni masjidlar atroxdagi yo'llar yopilti mana buguna bizniyonimizdagi yo'l yopildi. Shun uchun shuna ham x oyasini qilib bu yopila duon yo'llarga avto uloni toxtatib qo'yib e, keyinchalik bir tig'izlikka boshqa nasaga sabab bo'lmaydigan holatda harakat qilishligimiz hammamizdan so'raladi shu narsalar iltimos qilindi. Mana 8:45 da inshaalloh takbir aytib hufton namozini o'qiymiz. Inshaalloh kundali vaqtimiz shu. Buni e'loni ham bo'ldi, yana bir takror bo'lsa ham aytib qo'yibman. Inshaalloh e, hozir mana vaqt ham yaqinlashib qoldi. birgalikda tarovih namozlarini ado qilamiz. Alloh taolo qiladigan ibodatlarimizni dargohida husnni qabul aylasin. Bu Qur'onga somiy bo'lib, unga amal qilishlikni hammamizga nasib qilsin. Muhtaram e, Hasanxon qori domlamiz o'tgan yillarda Qur'onning ma'nolarini mana shu masjiddan o'tirib bayon qilib berganlar kelishdan oldin imkonimiz borlar kitobdan o'qisak yana ham yaxshi yuyumishi bilan yuradigan kishilar bo'ladigan bosa shu Hasanhong qori e, domlamizni ana shu 30 borani ma'nolarni qisqacha tafsimidan bayon qilgan e, darslari maroallarari YouTubeda bor ana shu YouTubeda har kuni Qu’ronga yani hatma qu’rononda o’qiladigan oyatlarni suralarni porallarni bir eshitib olsak ma’nos ham zehnimizda bo'lsa insyaallah qiladigan xama qur’ronlarimizdan yanada ko’pros hoob xsil bo'ladi eshitapgan qur’ronimizni ma’nosini umumiy bo'lsa ham tushunib turgan bo'lamiz insyaallah yanada gozal holat bo'ladi Allah Allah hamimizga ixlos Niyatlarimizni gozal bo'lishligini bu makondan inshaalloh katta manfaatlarni olgan holimizda Qur'oniga sodiq bo'lgan holimizda qaytmoqligimiz hammamizga muvaffaq aylasin Alloh taolo o'zi hammamizga ta kuch-quvvat bersin. Bu yerda mana hatm-i Qur'onga o'tadigan qor'idorlar domonalarimizga ham Alloh taolo o'zi tavfiq bersin, zokiralarini o'tkir qilsin, hofizalarini baqvat qilsin. O'zini kalomini inshaalloh hammamizga tajvid bilan chiroyli holatda o'qib eshtitirishliklarda Alloh o'zi yordamchi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va Turan jamoa safarlarimizni tekislab olaylik. Oralarimizda osh, ochiq bo'sh joy qolmasin. Iltimos tiladan telefonlarimizni ovozini o'chirib qo'yilik. akbar, Allohu akbar. Allohu akbar, Allohu akbar. la ilaha illalloh, ashhadu an la ilaha illalloh. Ashhadu anna Muhammadar rasululloh, ashhadu anna Muhammadar rasululloh. حي على الصلاه حي على الصلاه على الفلاح على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر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 تُهِنُّكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول, فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فَأَصْدَقَ فَأَصْدَقَ اكون من الصالحين وَلَئِنْ أَخَّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا والله خبير بما تعملون الله اكبر سمع الله لمن حمدا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 iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim اللَّهَ <ضالي> إِنْ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا الله أكبر سمع الله لمن حمده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 الله <سؤال> أكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله, استغفر الله. اللهم انت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام Allah akbar. Alhamdulillah, Rabbil alalameen, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki, Yawmi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 Alif Lam Mien ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 إنِ الَّينَكَثَروسَوَاءُن عَلَيهِمْ أَن ذَرْْتَهُم أَمْ لَمْتُ ذِرهُمْ لَا يؤمنُِون ختَمَو اللَّهُ عَلَ قُلُ بِهِم وَعَلَاسَن مَيْهِم وَوعلَ أَبَ الصَادِهِم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 هُ يَستَزئُ بِهِم وَيَمُدُّهُم فِيطُغيَهِ يَعْْمَهُ أُلَائِْكَرَُّينَ شتَرَ الَّلَ تَ بِهُدَ فَمَا رَ بِحَِ جَرَتُهُ فَمَا رَ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا يُبَصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَ ك الص بِ السم إ في volمدُ وََريا ييا جِعَونَ أَصابِ عَهُمْ فيِي آذَانهِ نَ الصَّوعيقِ حَذَرَمَون وَلَّهُ مُحطُم بِالكافِرين َكَادُبَرْرقُ يَخطَفُ أَدَ كُلَّمَا أَعْضُوا عَلَيْهِمْ مَشَاؤُ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا لاَ تُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا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 كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ الرِّزْقِ قَالُوا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ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 Huwa al-lazhi khalaqa lakum maa fi al-arzi jami'an thumma istawa ila ssamai fasawa hunna sabah wa huwa bi kulli shayi'in Allahu akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu Akbar Asalaamu As alaykum wa rahmatullah Asalaamu As alaykum wa rahmatullah Allahu Akbar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 فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم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 قَا أَلَم أَقُ لَكُمْ إِ أَلَمُ غيبَ السمواتِ وَأَرضِ وَأَعْلَمُ م تُ بَدُونَ وَمَاكُ تُ تَكْتُمُون وَإِذ كَُّا للِمَلَائِكَاتِس جُبْدُ لِعَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ عَقُولْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا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 هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرًّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قل نهبط منها جميعا فان ما ياتي انكم مني هدى فمن تبع هداي فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 يا بَني إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّاكَ يَفْرَحُونَ وَأَغِنُ بِمَاأَم زَلْلتُ مُصوَدِّ قَِّمَا مََكُ وَلَا تَكُُ أَوْ وَلَ كَافِرٍ بِه وَلَا تَشْتَرُ بِ آيَاتِ ثمَمَنَ قَل لَوائفَتَّقُون وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَا الْرَّاكِعِينَ атамруна наса биль бири ва тансауна анфусакум ва антум татлуналь китаб афла таъқилун вастаъину бис-сабри вас وَاِنَّ هٰلَكَ لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْبُدُوْنَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ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 وان تقو يوما لا تجزي نفس عن نفسي شيئا ولا يقبل منها ولا يقبل منها شفاعه ولا ي قَضُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَهُمْ يُنْصَرُونَ اللهُ أَكْبَر سَمِعَ الله لمن حمده. الله أكبر.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 والن ن اذن جئناكم من آل فرعون يسوونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا وَأَرْقَنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 فأَخَذَتكُم الصَّارعِ قَتُ وَأَتُ تَظُرُون ثمَُّ بَثْنَكُم مِن بَعَدِ مَووتِكُم لَ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 كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ كُنْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُوا لَنَا ذَرُلَناَا رََّّكَ يُخْرجِلَناَا مِن م تُ بِتُأَرَضُ مِنْ بَقَلِهَا مِنْ بَقَلهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعدَسِهَا وَدَصَلِهَا قُلْ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ إِنْ بِطَوَامِ صُرَفًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذلك بما عصوك وان كانوا الله اكبر سميع الله لمن حمدا الله اكبر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 Alhamdulillahi rabbil alameen Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki yawmi d-deen Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-siratal mustaqim siratal ladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim walad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 فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي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 قَالُوا إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا فَاقِعٌ لَوْنُهَا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 قَالُوا إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي وَلَا تَحْمِلُ حِمْلًا وَاتْلُ مَا هُوَ قَوْلٌ مُّبِينٌ قَالُوا الآن جئت بالحق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 ذٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوًا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 قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم, ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلوا الله أتمنى سمع الله لمن شمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَم تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ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 وَإِذْ أَخَذْنَامِ ثَاقَكُمْ لا تَسفكَُدِمَاأَكُم وَلَا تُخْرجُونَ أَفُسَكُمْ مِنْ دارِكُم مِنْ دارِِكُمْ ثمَُّا أَقَرَرتُم وَأَنتُمْ تَشحَدُون. ثُمَّ انْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّن دِيَارِكُمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ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 أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ الله أكبر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 اللهم <تصفيق> أكبر Assalomu alaykum va rahmatulloh Assalomu alaykum wa akbar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 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَضْلُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ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 إِسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٍ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ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 Bima anzala Allahu baghyan ay yunazzila Allahu min fadlihi ala man yasha ala man yasha min ibadihi fabaa'u وَلِكافِرينَ عَذَابُ مُهين وَإِذاقِلَ لَهُم آمِنُ بِمَا أَزَ لَ اللَّهُ قَلُ قَلونؤ مِنُ بِماءُزِلَ عَلَن وَيَكفُرُونَ بِمَا وَرَ أَهُ وَهُو الحَقّ وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم نوسى بالبينات ثم <تخذتم> ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون الله أكبر سمع الله لمن حمده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 وَأَيْرُ مُغضُ بِعَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجِلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ قل إن لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ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 قُلْ مَنْ كَانَ عَدُواً لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا, مصدقا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إلهنا إلهنا إلهنا hana ila hana ajzillana ta ana ila hana ila hana ila hana ajzillana Waghfir lana zunubana wa shirah lana zudurana Ighfir lana zunubana shirah lana zudurana ilah يا ربي أبدك قد لجاء وإليك يرجو في الدجاء يا ربي أبدك قد لجاء وإليك يلجأ في الدجاء فرحى ما قد لجا ورآف بنا يا ربنا فرحا مع بعيدك قد لجا بنا يا ربنا إلي الهانا الهانا اجزل لنا طاءنا واغفر لنا ذنوبنا وشرح لنا صدورنا اغفر لنا ذنوبنا وشراح لنا صدورنا إلهنا إلهنا جئنا كافوك طامعين وإليك نرجع جئناك فوقكم معين وإليكنا رجع طائعين فرحا ماوب دن كانامين إليك يا اسم فرحا مع يدك يا معين إليك يا اسم دعائنا الله اكبر سبحانك الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين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 وَلََّا جَأَهُمْ رَسُول مِن عدِِ اللَّهِ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَهُم نَبَذَ فرَيقَ نَبَذَ فرَيقُ مِنَ الذي نَعُوتُ الْكِتابَابَ كِتابَابَ اللهَِّ وَرَ أَظُهورهِم كَأََّهُم لَا يَعلمون.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 وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فثنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ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 لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَإِنَّ كَافِرِينَ عَذَابٌ أليم.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 والله بصير بما تعملون وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى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 مي الله ولي من الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر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 كَذَلِكَ قالَالَ الذيينَ لا يَعلَونَ مِثلَ قَوْلِهِمْ فَلَّهُ يَحكُم بَينَهُم يَوْمَ الْ القِيامَةِ فِي مَا كَُوا فِيهِ يَخْتَلِفُون وَمَنْ أَظْلَمُ مممَّ نَعَمَسَاجِدَ اللهَِّ أَ يُذكَرَ فيها اسمه وسعى فِي هَسْمُ وَسَعَافِي خَرَابِهَا وَلائِكَ مَا كانََ لَم أََدُخُلُهَا إِلَّا خَائِفين لَم فِ الدُّ يياخِزْ يون وَلَهُم فيِيآخِرَةِ عَذاابُ النظِيم وَلِلهِ المَشِْقُ وَمَوْبَ فَأَنَ مَا تُوَلُّ فَثَمَّ وَجهُ اللهَّ.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 تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وَلَا تسأل عن أصحاب الجحيم وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَى حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَى حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى الله هو الهدى.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 وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله وبحمده السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر سبحان الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 قَا لَا يَنَالُ عَْدِ الظَالِمِين وَإِذْ جَعَْنَ الْبَيتَ مَثَابَةَ لِنَّاسِ وَأَمْنَ وَاتَّخِذُ مَِّ قامامِ إبَرَهِمَ مُصََّ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 وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أُضَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ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 وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة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 وَ الصَّابِهَا إِذَ رَهِي مُبَنِيهِ وَيَعقُوبُ يياابَنِيَ إِ اللهَّه اصصْطَفَلَكُ مُدّينَ فَلَا تَموتَُّ إِللاا فَلَا تَموتُ إِللاا وَأَنتُم مُسْلِمونون أَمْ كُنتُمْ شُهَدَا أَإِذ حَضَرَ يَعْقُوبَمَوْوتُ إِذ قالَا لِبَنِي مَا تَعبُدُونَ مِنْ بَعد قالَاوا نَعْبُدُ إلَهَك قالوا نَعبُدُ إلَكَ وَإِلَهَا آبَائِكَ إذَ رَهِيمَ وَإسْمعلَ وَإِسحاقَ إلَ وَاحِدَ وَنَعحْنُ لَ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 الله اكبر سبحان الله الله لمن حمده الله اكبر الله يا الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر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 قُلُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ والأسباط, وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ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 صبَغَتَ اللهَّ وَمنَن أَحْسَن مِنَ اللهَّ صِبَغَتَون وَنَحن لَ عَابِدون قُلْأَتُ حَجناَا في اللههِ وَهُو رَبّناَا وَرَبّك وَلَن أَعمالالناَا وَلَكُم أَعمالَالُكُ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَن تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُدًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ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 تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كانوا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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان ذي الملك والملكود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 إِنَّ هَٰذَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَةٍ مُّلْقًى كَانُوا عليها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 وحيث ما كنتم ومن حيث خرجت فولي شَطْرَ شطر المسجر الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجر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 فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ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 لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله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 وما هم بخارجين من النار الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله اكبر الله اكبر يا رب العالمين الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 وَلَ كانان أَبَُهُم أَلَ كانَانَ أَب أُهُم لا يعقِلونَ شَيأَو وَل يهتَدُون وَمَثَلُ ال الذيينَكَفَُكَ مَثَال ال الذي أَنعقُوا بِمَا لا يَسممَعُ إَّادُأَو وَنِد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 إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشثرون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولا لهم عذاب اليم اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره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 الله لمن حمده الله اكبر الله سبحانه الله سبحانه الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر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 نسألك الجنة ونعوذ بك من النار الله أكبر الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله, من آمن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه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 الحُرُّ بِالحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْعُ فِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَالْتِبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَإِتَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ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 كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَانِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ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 ان الله غفور رحيم الله اكبر الله سمع الله لمن حمده الله اكبر الله يا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 وَلَ الَّ نَ يُطيقُونَهُ فِدِييَةُ طَعامُ مِسكين فَمَْ تَطَووَّ خَيرًا فَهُ وَخَيْرُ الله وَأَنْ تَصُومُ خَيْرُ َّكُمْ إِ كُتُم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 من ايام يريد الله بكم اليسر يريد الله بكم ولا يريد بكم العسر ولتكمل العده ولتكبروا الله على ما ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذاَا سَألَكَ عبَادِي عَنّ فَإِن قَربٌ مُجبُ دَعْوَتَدَّعِ إِذَا دَعَانِ فَلْ يَسْتَجبُ لي فَلْ يَسْتَجبُ لي وَالْيُؤمِنُوبِي لَعََّهُم وَحِلَّ لَكُمْ لَيلَةَ الصِّيَامِ وَفَتَحُوا لَكُمْ لَيلَةَ الرَّاحَةِ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا دَعَوْتمْ فِيهِ إِلَّا مَا دَعَوْتمْ بِهِ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ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 ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام تاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. يا الله لمن حمده الله اكبر سبحان الله الله اكبر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر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 وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْنِقُرُوا غُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنَ الرَّأْسِ ففِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ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 واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب الله اكبر سبحان الله الله لمن حمده الله اكبر الله وبحمده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 فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهِ وَتَزَوْغَدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ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 واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون الله أكبر سمع الله لمن همده الله أكبر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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله من كنتا يا عيني من كنت أنت آيديل أنت حبيب يا عيني Al-Nasib Al-Nasib Al-Nasib Fadlikawa <laughs> Karen الله كب الحد للله رّ <رب العالمين>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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده A law wa now a law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 فِي نَعْلِ كَأُثَر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ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 Allahum akbar Alhamdulillahi rabbil alameen Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki yawmiddin Iyyaaka na'budu wa إِنَّ هَذَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أحد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 Аллаху акбар. Сами Аллаху лиман хамида. Аллаху акбар. Аллаху الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ربي ملائكته والروح